زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقاترة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحورث ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والمن المنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم.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 Tutul Mülk Man Teşaa ve Tezgül Mülk Min Man Teşaa ve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 وما عملت من سوء وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولف إن الله إن الله لا يحب الكافرين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 إنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا لك دعاء زكريا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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنت يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية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 يا مريم قنتي لربك واستدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقوالهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن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 الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله.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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله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 ثم إليَّ مرجَعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا فِيهِ تَأْخَذْفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِنْ نَاصِرٍ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 فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نَبَتَهِ فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله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 فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لِيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا.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 قل إن الهداه د الله أي يأتى أحدٌ مثل ما أُوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتأمنوا النبي ولا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 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها, طوعا وكرها وإليه يرجعون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 والله لا يهدي القوم الضالين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكة والناس اجمعين قَالِيدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْراً ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْضَالُونَ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 كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إلا ما إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أول بيت موضع للناس ل الذي ببكت مبارك ل الذي ببكت مبارك للعالمين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 الله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون شهداء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 واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه فامن الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم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 تلك آيات الله نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَهُ اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنَ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ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 وينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤرون بالمعروف. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفرون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 كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 وَدَبِيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَאَتُمْ أُلَاء وَلَا يُحِبُّنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَطَّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ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 إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أنت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 إذ تقول للمؤمنين عليكم كفّيكم أي يومدكم ربكم بثلاثة آلاف أي يومدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبر وتتق ويتوكم فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فِيهَا ونعم أجور العاملين.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 يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا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 ولمَّ يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأيْتُمُوهُ وَأَن تُمْتَظُرُونَ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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤد وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنِّ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ أَمَّا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل لله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به وما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 وَلْيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمْحِصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ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 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَأَيُّهُ يَخْذُ الْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيُّهُ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَعَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ عَصَّبَتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَلِكَ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ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 من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله, وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح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 فانقلبوا بنعمه من الله وفضل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله هدون فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون انكم لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لي يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وَتَتَّقُوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوو قو ونقول ذوو قو عذاب الحريق.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 وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا فِي أَمْوَالِكُمْ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذن كثيراً وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور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 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون